يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب يا رب يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب س ا وأصبحنا في حفرة ضيقة تحت ا ل ث ر ى ب ي ن الدود والتراب وورانا الأهل والأحباب وأصبحنا تحت ا ل ث ر ى والتراب. فألهمنا اللهم هنا لك صحيح الجواب اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب لا رب لنا سوىك ف ن د ع والخالق لنا غيرك فنرجو إلى من ن ل ج ئ و ا أنت المقصود أم إلى من نسأل وأنت صاحب الكرم و ا ل ج و د يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخالق وبواسع عطائه تعلق ا ل و ا ج و ن ببابك وقفنا و لعفوك تعرضنا ولرحمتك سألنا ومن ذنوبنا أشفقنا ومن قسوة قلوبنا ت ب ر أ ن ا ومن النار فرّنا وللجنة سألنا وفي الدوس الأعلى رجونا وفي ر ف ق ت ن بينا أملنا وفي النظر إلى وجهك الكريم رجونا جئناك طالبين فلا تردنا خائبين